جديد استوديوهات أريا الإسلامية تقدم لكم الرادود الحسيني سيد شريف الموسو يا حسين خلينا <تصفيق> نمشي المشي مع المشو في فاجه الوسيه ويا لحمي الحمة وهم الحسن فأقم نوزيه للشام يدينا للشام يوم الاربعين من الشام يوم الاربعين Bilyon bu kil senem işine Yo soy Nishyam at فالناصر مؤكد يوم الاربعين فالناصر مؤكد يوم الاربعين يا حسين لك جينا يا حسين قد اتينا <تصفيق> من يوم الاربعين من الشام اتينا المنتج المنفذ بهذا العمل سلام القيسي وعحمة شاكر الاغور <تصفيق> الحمى وم الحسن <تصفيق> يا ابو الصادع الوسيد ضرب يا حامل حمه وام الحسن فاطمه نعزيهم يا حصن الليل لبشي المشي مع المشوف فاجل ماسي ayno wa bil اذا مش كثرت وبرالهم حصل قلب الحجر نكسر اين الاجابه من الاسر واش حاله الخضر اذا مش كثرت وبرالهم حصل قلب الحجر نكسر حسين المدرو دفينا وسينا وسينا فز يا حسين لك اجينا يا حسين قد اتينا <تصفيق> <سؤال> من الشام اتينا يوم الارب من الشام اتينا يوم الارب 雨 van fituld ودي انسمع موكب حزاني طلع بذبوعنا وفي الفضي ودي ما ان الحسين انتصر موضوعنا يا حسين ودي انسمع موكب حزاني طلع بذبوعنا دين احمد يوم الاربعينه نصر لدين احمد يوم الاربعينه يا حسين لك جينا يا حسين خرجت سيدنا مشنيتينا حسينا <تصفيق> اتينا التصوير والمونتاج مرتبى الزهري يوم الأربعين في ديش شاميه الدين يوم الأربعين نظرنا دين الهندسة الصوتية الزين الإشراك العام حسام المواني يوم يوم الأربعين كلمات الشار نبراسة سعيدة الكورال والمؤثرة الكورالية حسام الموضي وسيد شريف الموسيقى هذا العمل من إبداعات مؤسسة أحمد شاكر العبودي العنوان العراق الشطر موبايل 07807 مكعب 5294